ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين